بسم الله الرحمن الرحيم الصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات اقرا ان الهه لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب احفظ من كل شيطان مارد لا يسمع ولا الى الملائكه الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم ام اشد خلقا ام من خلقنا ان خلقناهم من قيل نازل بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا ينكون واذا راوا ايتين يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدعون وآباؤهم الاولون قلنا عنه وانتم داخلون فانما هي شجره واحده فاذا هم فاذا هي ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين الذين نظروا واسواجه وما كانوا يحدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون 124-وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 125-قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 126-قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 127-وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنت حَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لثاركون الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الالم وما تجزون الا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكف وهم مكرمون في جنات النعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزعون وعندهم قاصرات الطرفين كانهم نبيذ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قرين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 وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الذَّقَى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 نرجعهم الى الجحيم انهم الفواه باء ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قدرهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المشيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ لِلْعِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَفِكًا آلِهَةً ۖ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَنَكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي ثَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَآهُ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَنقِذُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزَفُّنَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا بُنَيَانُهُ لَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هذري من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني يابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى واريا ابى افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وثله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم يا هي مقدس صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا 124- وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 125- وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين 126- ولقد مننا على موسى وهارون 127- ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 128- ولقد مننا على موسى وهارون ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلاما على موسى وهارون ان كذلك نجز المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين ان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لا محظون الا عباد الله المخلصين وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رُطْلًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْنỆ جِيناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ 121-ثم دمرنا الآخرين 122-وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ومن ليل 123-أفلا تعقلون 124-وإن يونس لمن المرسلين 125-إذ أبق إلى الفلك المشحون 126-فساهم فكان من المدحضين 127-فالتقمه الحوت وهو ملين فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْعَرَاءِ وَهُوَ صَرِيمٌ وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فآمَنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم ليغولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبي فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علمت الجن انهم لمحضرون يُدْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ الْجِنِّ وَمَا لَنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ